ه إ تَأمررونَن إ تَأمرونَن أَن نكْفَُ بالِلههِ وَنجَعَلَ لَهُ أَن دَد وَأَسَب دَمَتَلََّا وَأَوْ العذاابَ وَجَعلنَ الأأَغْلالَ فِي أَن قَِّ بينَ هل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ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 مَوَالِكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ نَازِعِ الظُّلْمَ إِلَّا مَنْ آمَنَ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ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 زادهه ويقدر له وما ان فقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين